ইহদিনাস sıratan müstakîma sıratullezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn âmin alam ما في السماوات وما في الأرض ما يأتي ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نوه عن النجوة ثم يعودون عنه ويتناجون بالإثم والعلم وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصنعنها فبئسا نصيح يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم اذا تلاقيتوا فلا تتناجوا بالاثم والعدوان واعصوا الرسول وتناجروا بالبغي الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يآخرون انكم تفسحوا في المجالس اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشز فانشز يرفع الله الذين امنوا منكم يرفع الله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 غير المطلوب عليه ونطالين آمين. آمين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجين يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق عثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن جاعِلني الى ربك راضيا تمنّ علي فادخلني في عبادك وادخلني جنة